يقول بيض اللي عصت مبطي ولا درت بيض اللي عصت مبطي ولا درت والسود درت وحنا ما حلبناها يليتها ما تبرت بعد ما برت ولا استفزت بنا علوم سترناها نذكر به وجيه فينا سرت وسرت يا حي هاك الوجيه اللي اطريناها ونذكر بها وجيه لا تندى ولا حمرت على كثر ما فعلنا ما كسبنا وجيه باضة وفا وجيه نحمرت وجيه باضة وفا وجيه نسمرت وجيه من كثر ما هي سوت عفناها ليا كرمنا نفوس أهل الردة اغترت وأهل الوفا لا كرمناها ملكناها ونحس في قيمة الجمرة اللي احترت والنعمة نحس فيها لفقدناها يا ثقل حمل الجروح انسانها جرت طوارين لو هي بيدنا قطعناها فرت واذا خلصت من فرها كرت والموت بالذكريات اللي ذكرناها وشرط الأيام وسط الذاكره فرت ومشت تجيب الوجيه اللي عرفناها وجيه ليتها بالدرب ما مرت وجيه غلطة عمر يوم اللي خسرناها لو نطلب ايامنا تنعاد وافترت يمدي ديه شرينا النفوس اللي رخصناها يا ليت يا ليت بعض الوجيه اللي مشت ضرت عشان نلقى عذر لا من كرهناها عشان نلقى عذر لا من كرهناها بوح عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البن كود 23 70 70 7 اي